ب ل َ ل ْ ق َ ا ل ُ و ا أَضوثُ أَحْلَامِ بَلِفْتَرَاهُ ب ل َ ل ْ ه ُ و َ شاعِرٌ فَلْيَأتِنَا بِآيَةٍ كماَمَا أُْرسِلَ الأووَّلُون مَا آ م َ ن َ ت ْ قَبللَهُم مِنْ طَرْيَةٍ أَهلَكْنَاهَا أَفَهُم يؤْمِنون وَمَا أ َ ر س َ ل ْ ن َ ا ق َ ب ْ ل ك َ إِلَّا رِجَالًا ي و ح َ ى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أ َ ه ل َ ا ل ذ ِ ك ْ ر ِ إِن ك ُ ن ت ُ م ل ا ت َ ع ل َ م ُ و ن َ وَمَا ج َ ع َ ل ن ا ه ُ م جَسَدًا ل َ ا ي َ أ ك ُ ل و ن َ الطَّعَامَ وَمَا ك ا ن ُ و ا خ َ ا ل ِ د ِ ي ن ث م َّ ص َ د َ ق ْ ن َ ا ه ُ م ا ل و ع ْ د َ ف َ أ َ ن ج َ ي ن َ ا ه ُ م وَمَن شَاءُ و َ أ َ ه ل َ ك ن َ ا ا ل م ُ س ر ِ ف ي ن لَقَدْ أ َ ن ز َ ل ن ا إ ِ ل َ ي ك ُ م كِتَابًا فِيهِ ذ ِ ك ْ ر ك ُ م ْ أَفَلَا ت َ ع ق ِ ل ُ و ن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 لا تَرْكُضُوا و َ ا ر ج ع ُ و ا إ ل ى مَا أ ُ ت ْ ر ِ ف ْ ت ُ م فِيهِ و َ م َ س ا ك ِ ن ِ ك ُ م ْ ل َ ع َ ل َّ ك ُ م ت ُ س أ َ ل ُ و ن ق ا ل ُ و ا يَا و َ ي ل َ ن َ ا إ ِ ن َ ا ك ُ ن ّ ا ظ َ ا ل ِ م ِ ي ن فَمَا ز َ ا ل َ ت ت ِ ل ك َ د َ ع ْ و َ ا ه ُ م حَتَّى ج َ ع َ ل ن َ ا ه ُ م ح َ ص ي د ً ا خ َ ا م ِ د ِ ي ن وَمَا خ َ ل َ ق ن َ ا السَّمَاءَ و َ ا ل أ َ ر ْ ض َ وَمَا بَيْنَهُمَا ل ا ع ِ ب ِ ي ن لَوْ أ ر َ د ْ ن َ ا أَن ن ت َّ خ ِ ذ َ ل َ ه ْ و ا ل ا ت َّ خ َ ذ ْ ن َ ا ه ُ مِن ل ّ د ُ ن ا إِن ك ُ ن ّ ا ف َ ا ع ِ ل ي ن بَلْ نَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ ع ِ ن د َ ه ُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ي س َ ب ِ ح و ن َ ا ل ل ي ل َ وَالنَّهَارَ لَا ي َ ف ت ر ُ و ن أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ ا ل أ َ ر ض ِ هُمْ ي ن ش ُ ر و ن لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إ ِ ل ّ ا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ف َ س ب ح َ ا ن َ ا ل ل َّ ه ر َ ب ّ ا ل ع ر ش ع َ م ّ ا ي َ ص ِ ف ُ و ن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم أ ُ ل ْ ه َ ا ت ُ بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ م َ ن مَعِي ّ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا م ِ ن قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ّ إِلَّا يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ و َ ق ا ل ُ و ا اتَّخَذَ ا ل ر َّ ح ْ م َ ن ُ وَلَدًا سُبَحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ م ُ ك ْ ر َ م ُ و ن لَا ي َ س ْ ب ق ُ و ن َ ه ُ ب ِ ا ل ق َ و ْ ل ِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ ي َ ع ْ م َ ل ُ و ن ي َ ع ل َ م ُ مَا بَيْنَ أ َ ي ْ د ي ه ِ م وَمَا خ َ ل ف َ ه ُ م وَلَا ي َ ش ف َ ع ُ و ن َ إِلَّا ل ِ م َ ن ي ا ر ْ ت َ ض َ ا و َ ه ُ م مِنْ خَشْيَتِهِ م ُ ش ْ ف ق ُ و ن َ و م َ ن ي َ ق ُ ل م ِ ن ه ُ م إ ِ ن ي إ ِ ل َ ه ٌ م ِ ن دُونِهِ ف َ ذ َ ل ِ ك َ ن َ ج ْ ز ي ه ِ ج َ ه َ ن م َ ك َ ذ َ ل ِ ك َ ن َ ج ْ ز ي ا ل ظ َّ ا ل ِ م ي ن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 و َ ج َ ع َ ل ن َ ا فِي ا ل أ ر ْ ض ِ ر و َ ا س ِ ي َ أَن ت َ م ي د َ بِهِمْ و َ ج َ ع َ ل ن َ ا فِيهَا ف ِ ج ا ج ً ا سُبُلًا ل َّ ع َ ل ه ُ م ي َ ه ْ ت َ د ُ و ن و َ ج َ ع ل ن َ ا السَّمَاءَ سَقْفًا م َ ح ْ ف ُ و ظ ً ا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا م ُ ع ر ِ ض ُ و ن وَهُوَ ا ل ّ ذ ي خ َ ل َ ق ا ل ل َّ ي ل َ و َ ا ل ن َّ ه ا ر َ وَالشَّمْسَ و َ ا ل ق َ م َ ر َ كُلٌّ فِي فَلَكٍ ي س ْ ب َ ح و ن وَمَا ج َ ع ل ْ ن َ ا ب ِ ب َ ش َ ر م ِ ن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ ا ل ْ خ َ ا ل د ُ و ن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 وَإِذَا ر آ ك َ ا ل َّ ذ ي ن َ كَفَرُوا ي ُ خ ْ ذ ُ و ن َ ك َ ل َ ي َ ق ُ و ُ و ن َ ه ذ ا ا ل ذ ي ي َ ذ ك ُ ر ُ آ ل ِ ه َ ت َ ك ُ م و َ ه ُ م بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ ك َ ا ف ِ ر ُ و ن خُلِقَ ا ل إ ِ ن س َ ا ن ُ مِنْ ع َ ج ل ٍ س َ أ ر ي ك ُ م ْ آ ي ا ت ِ ي فَلَا ت َ س ْ ت َ ع ج ِ ل ُ و ا و َ ي َ ق و ل ُ و ن َ مَتَى هَذَا ا ل ْ و ع ْ د ُ إِن ك ُ ن ت ُ م ص َ ا د ِ ق ِ ي ن لَو ي َ ع ل َ م ُ ا ل ّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا ح ي ن َّ ا ي َ ك َ ف ّ ر ُ و ا ع َ ن و ج ُ و ه ِ ه ِ م النَّارَ وَلَا عَنْ ُ ه ُ و ر ِ ه ِ م و َ ل ا ه ُ م ي ن ص ر و ن َ بَلْ ت َ أ ت ي ه ِ م بَغْتَةً ف َ ت َ ب َ ه َ ت ه ُ م فَلَا ي َ س ْ ت َ ط ي ع و ن َ رَدَّهَا و َ ل ا ه ُ م ي ن ظ َ ر ُ و ن وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ ب ِ ر ُ س ُ ل مِنْ قَبْلِكَ ف َ ح ا ق َ ب ِ ا ل ّ ذ ي ن َ س َ خ ِ ر و ا م ِ ن ه ُ م ْ م ا ك ا ن ُ و ا بِهِ ي َ س ْ ت َ ه ز ِ ئ ُ و ن قُلمَيَك لَؤكُم بالِالليلِ و ََّ بال ه َ ا ر م ن ا ل ر ح م ن ب ل ه م ع ن ذ ك ر ر ب م ة, ر ه م م ع ر ض و ن أ م ل ه م آ ل ه ة ت م ن ع ه م م ن د و ن ن ا ل ا ي س ت َ ط ع و ن ن ص ر ا ء ف س ه م وَلهُ م ن ا ي ص ح ب و ن ب َ ل مَتَّعْنَا ه ؤ ُ ل ا ء ِ وَآبَاءَهُمْ ح َ ت َ ى طَالَ ع َ ل َ ي ه ِ م ا ل ع ُ م ر أَفَلَا يَرَوْنَ أ ن ا ن َ أ ت ِ ي ا ل أ َ ر ْ ض َ ن ن ق ِ ص ُ ه َ ا مِنْ أ َ ط ر ا ف ِ ه َ ا أ َ ف َ ه ُ م ا ل غ َ ا ل ِ ب ُ و ن قُلْإَِّ مَااءُذِركُمْ بالِالوحِي وَلَا يَسمَعُ الصُّم مُُّعَ أَذَ ماَا يُ ذَرُون ما وَل إَّ السَّتُم ن, ن ف ح َ م ن ع ذ ا ب ر ب ك ل ي ق و ل ُ يَ و ي ل ن َ إ كُا ظ ا ل م ي ن و ن ض ع ا ل م و ا ز ي ن ا ل ق ِ ص ط ل ي و م ا ل ق ي ا م َ ة ف ل ا ت ظ ل م ن ف س ش ي ئ أ و و ن ك ا ن م ث ط ا ل ح ب َ م ن خ ر د ل ٍ ت َ ن َ ب ه ا و َ إ ن ك ا ن م ث ق ا ل ح ب َ ة م ن خ ر د ل ٍ أ ت ي ن ا ب ه ا و ك ف َ ب ن ا حاسِبِ وَلَقَدْ آ ت َ ي ن َ ا م و س َ ى و ه َ ا ر و ن َ ا ل ف ُ ر ْ ق ا ن َ و َ ض ِ ي َ ا ء و َ ذ ِ ك ر ً ا ل ِ ل م ُ ت َّ ق ي ن َ ا ل ّ ذ ي ن َ ي َ خ ْ ش َ و ن َ رَبَّهُم ب ِ ا ل ْ غ َ ي ب ِ وَهُم م ِ ن َ ا ل س َّ ا ع ة ِ م ُ ش ْ ف ِ ق ُ و ن وَهَذَا ب ِ ك ْ ر ٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أ َ ف َ أ َ ن ت ُ م ْ لَهُ م ُ ن ك ِ ر ُ و ن وَلَقَدْ آ ت َ ي ن َ ا إ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م َ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ و َ ك ُ ن ّ ا بِهِ ع َ ا ل م ي ن ʻ ذ ð قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ق ا, آ ل و ا وجدنا آباءنا لها عابدين قلَ لَ قَدكُ أن تُمْ أَنتُم وَأَبَ أُكُم فيِي وَلَالِ مُب قوا أ َ ج ِ ئ ت ن َ ب ا ل ح ق ِ م أ ن ت م ن ا ل ل ع ب ي ن قَالَ ب َ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أ َ ن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ف َ ج َ ع َ ل َ ه ُ م ج ُ ذ ا ذ ً ا إِلَّا ك َ ب ي ر ا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إ ل َ ي ه ِ ي َ ر ْ ج ِ ع ُ و ن ق ا ل ُ و ا مَنْ فَعَلَ ه َ ذ ا بِآلِهَتِنَا إ ِ ن ه ُ لَمِنَ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ِ ي ن ق ا ل ُ و ا سَمِعْنَا ف َ ت َ ن ي َ ذ ْ ك ُ ر ه ُ م يُقَالُ لَهُ إ ِ ب ْ ر َ ا ه ِ ي م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 فَرَجَعُوا إ ل َ ى أ َ ن ف ُ س ِ ه ِ م فَقَالُوا إ ن ك ُ م ْ أ َ ن ت ُ م ُ ا ل ظ َّ ا ل ِ م ُ و ن ث م َّ ن ُ ك ِ س و ا عَلَى ر ُ و س ِ ه ِ م ْ لَقَدْ ع َ ل ِ م ت َ مَا ه َ ؤ ُ ل َ ا ء ي َ ع ْ و ن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 و َ ن َ ج َّ ي ن َ ا ه ُ و ل و ط ً ا إ ل َ ى ا ل أ ر ْ ض ِ ا ل َّ ت ي بَارَكْنَا فِيهَا ل ل ْ ع َ ا ل م ي ن و َ و ه َ ب ْ ن َ ا لَهُ إ ِ س ح َ ا ق َ و َ ي َ ع ق ُ و ب َ ن ا ف ِ ل َ ة ً و َ ك ُ ل ا ج َ ع َ ل ن َ ا ص َ ا ل ِ ح ِ ي ن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 و َ ل و ْ ط ً ا آ ت َ ي ن ا ه ُ حُكْمًا و َ ع ِ ل ْ م ً و َ ن َ ج َّ ي ن َ ا ه ُ مِنَ ا ل ق َ ر ي َ ة ِ ا ل ت ي كَانَتْ تَعْمَلُ ا ل ْ خ َ ب َ ا ئ ِ إ ِ ن ه ُ م ك ا ن ُ و ا ق َ و ْ م ً س َ و ء َ ف َ ا س ِ ق ِ ي ن و َ أ َ د ْ خ َ ل ن ا ه ُ فِي رَحْمَتِنَا إ ِ ن ه ُ مِنَ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ي ن وَنُوحًا إ ِ ذ ن َ ا د َ ى مِن قَبْلُ ف َ ا س ت َ ج َ ب ن َ ا ل َ ه ف َ ن َ ج َّ ي ن َ ا ه ُ و َ أ َ ه ل َ ه ُ مِنَ ا ل ك َ ر ْ ب ِ ا ل ع ظ ِ ي م وَنَصَرْنَاهُ مِنَ ا ل ق َ و ْ م ا ل ذ ِ ي ن َ كَذَّبُوا ب آ ي ا ت ن َ ا إ ِ ن ه ُ م ك ا ن ُ و ا ق َ و ْ م ً س َ و ء ً ا ف َ أ َ غ ْ ر َ ق ن َ ا ه ُ م أ َ ج م َ ع ي ن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 وَلِسُلَيْمَانَ ا ل ر ّ ي ح ع ا ص ِ ف َ ة ً ت َ ج ر ِ ي ب أ َ م ْ ر ِ ه ِ إ ل ى ا ل أ َ ر ض الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا و َ ك ُ ن ّ ا ب ك ُ ل ِّ ش َ ي ْ ء عَلِيمٍ وَمِنَ ا ل ش َّ ي, ي ا ط ي ن ِ مَن يَعُوصُونَ ل َ ه و َ ي َ ع ْ م َ ل و ن َ ع َ م ل ً ا دُونَ ذَلِكَ و َ ك ُ ن ّ ا ل َ ه ُ م ح ا ف ِ ظ ي ن وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي م َ س َّ ن ي َ ا ل ض ّ ر ُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ا ل ر ا ح ِ م ي ن فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ض ر َّ و َ آ ت َ ي ن َ ه ُ أ َ ه ل َ ه ُ و َ م ِ ث ل َ ه ُ م م ع َ ه ُ م رَحْمَةً مِنْ ع د ِ ن َ ا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا و َ ذ ِ ك ْ ر َ ا لِلْعَابِدِينَ و َ إ ِ س م َ ا ع ي ل َ ال و َ إ ِ د ْ ر ي س َ وَذَا ل ك ِ ف ْ ل ك ُ ل ّ م ِ ن َ ا ل ص َّ ا ب ِ ر ي ن و َ أ َ د ْ خ َ ل ْ ن ا ه ُ م فِي رَحْمَتِنَا إ ِ ن ه ُ م م ِ ن َ ا ل ص َّ ا ل ِ ح ِ ي ن و َ ذ َ ن ُّ و ن ِ إ ِ ذ ذ ه ب ب َ ب َ مُغَاضِبًا فَظَنَّ ن َّ أ ََ ق د ر ع ل ي ه ف ن ا د َ ف ي ا ل ظ ل م َ ا ف ن ا د َ ا ف ِ ي ظ ل م ا ت ا ل َ ا ل ه ا ل ا ا ن ت س ب ح ا ن ك َ إ ِ ك ُ ت م ن ا ل ض ا ل م ي ن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 فَاسْتَجَبْنَا ل َ ه و َ و ه َ ب ن َ ا ل َ ه ي َ ح ي ا و َ أ َ ص ْ ل َ ح ن َ ا ل َ ه ز َ و ْ ج َ إ ِ ن ه ُ م ك ا ن ُ و ا ي س َ ا ر ِ ع و ن َ ف ي ا ل خ ي ر ا ت ِ و َ ي َ د ْ ع و ن َ ن َ ا رَغَبًا و َ ر ه َ ب ً ا و َ ك ا ن و ا لَنَا خ ا ش ِ ع ِ ي ن و ا ل َّ ت ي أ َ ح ص َ ن َ ت ف َ ر ج ه َ ا فَنَفَخْنَا فِيهَا م ِ ن ر و ح ِ ن َ ا و َ ج َ ع ل ن ا ه َ ا وَابْنَهَا آيَةً ل ِ ل ْ ع َ ا ل َ م ِ ي ن إ ن ه ذ ه أ م َّ ت ُ ك ُ م ْ أ م َّ ة ً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ ف َ ا ع ب ُ د ُ و ن وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إ ل َ ن َ ا ر ا ج ِ ع ُ و ن فَمَن ي َ ع ْ م َ ل م ِ ن الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف َ ل ك ُ ف ْ ر ا ن َ ل ِ س َ ع ي ه ِ و َ إ ِّ لَهُ ك َ ا ت ِ ب ُ و ن وَحَرَامُ علىى قَريَةٍ أَهلَكْنَاهَا أَهُم لا يَرجعون حتىَ إذَا فُتِحَتْ ي جوج وَمَا جوجُ وَهُمْ مِنْ كلُلِّ حَدَبين سِلون وَقَتَ رَبَ الْوعْدُ الْ ح َ ق ُّ فَإِذَاهِي ش ا خ ِ ص َ ة ٌ أَبَصَارُ الذيينَ ك َ ف َ ر و ا ف إ ذ َ ا ه ِ ي ش ا خ ِ ص َ ة ٌ أَبْصَارُ ا ل َّ ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا يَا و َ ي ل َ ن َ ا قَدْ ك ُ ن ا فِي غ ف ْ ل َ ة مِنْ هَذَا بَلْ ك ُ ن ا ظ َ ا ل ِ م ِ ي ن إ ن ك ُ م وَمَا ت َ ع ب ُ د ُ و ن َ م ِ ن د ُ و ن اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ م َ أ ن ت ُ م لَهَا و َ ا ر ِ د ُ و ن لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ يَلْهَتَمُوا مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا َ ا ي َ س ْ م َ ع ُ و ن إ َّّ ذ ي ن َ سَبَقَتْ لَهُم ِ ن ح ُ س ن َ أ ُ ل َ ايك عنها مبعادون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه ايكت هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوما نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما ب د أ ن ا اول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا ل ب ل ا غ ا لقوم عابدين و, و َ م َ ا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ق ُ ل ْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ ف َ ه َ ل ْ أ َ ن ت ُ م مُسْلِمُونَ ف َ إ ِ ن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَانَ وَإِنْ أ َ د ْ ر ي أَقَرِيبٌ أ َ م ب َ ع ي د ٌ م ا ت ُ و ع َ د ُ و ن إ ِ ن ه ُ ي َ ع ل َ م ُ ا ل ج َ ه ْ ر َ مِنَ ا ل ق َ و ْ ل ِ و َ ي ع ْ ل َ م ُ مَا تَكْتُمُونَ و إ ِ ن أَدْرِ ل َ ع َ ل ه ُ فِتْنَةٌ ل ّ ك ُ م ْ وَمَتَاعٌ إ ل َ ى ح ي ن ق ل ر َّ ب ِّ ح ك ُ م ب ِ ا ل ح َ ق ّ و َ ر ب ّ ن َ ا ا ل ر َّ ح م َ ن ُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا ت َ ص ِ ف ُ و ن